بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم مين قاسم تلك آيات الكتاب 124. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 125. إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين 126. إن شأن نزل عليهم من السماء 124. مِنَ آية فضلت لها وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين 125. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث كَرِمٌ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ أَرِضِي فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى ربك موسى أن ائت القوم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّلِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ رَبِّ وَيضيقُ صَدِر وَلَا يَون قَلقُ لِسَانِي فَأَغْسِل إلَ هاَون وَيضيقُ صَدِر وَلاَا يَمون قَلِبُ لِسَانِي فَأَغسل إلَ هاون وَلَهُم ملَْ يَذَبُم فَأَخَافُأَ يَقُتُلون وَلَهُ مَا لَ يذَون فَأَن يُقْتَلُونَ وَلَكِنَّ فَذْهَبَ بِآيَاتِنَا فَذْهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 114. أتيا فرعون فكولا إنا رسول رب العالمين 115. أن أرسل معنا بني إسرائيل 116. أن أرسل معنا بني إسرائيل 117. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين كَنَا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمْ تَبْتَغِ مِن عُمُورِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قال فعلتها اذا وانا من الضالين قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففرقت منكم لم ما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ففرعت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مؤمنين قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائكم قال ربكم وَرَبُّ آبَائِكُمُ قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لميجون قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لميجون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو بك بشيء مبين قال او لو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنتم من الصادقين قال فاتره ان كنتم هي ثعبان مبين القصاه فاذا هي تراب منضيد ونزع يده فاذا هي بيضاؤل الناظرين ونزع يده فاذا هي بيضاؤل الناظرين قال للملئ حوله ان هذا لساحر عليم لا يحوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون بسحره فماذا تأمرون وَرُؤْ أُرْجِهِ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ في الْمَدَائِنَ حَاشِرِينَ وَرُؤْ أَوْجِهِ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ الْمَدَائِنَ حَاشِرِينَ يَأْتُونَ كَبِكُلِّ رجعوا يا السحرة لميقات يوم معلوم رجعوا يا السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون ثان يعول لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين 114. لما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 115. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين 116. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى 129. قال له سألقوا ما أنتم ملقون 120. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 121. فألقوا وَقَالُواْ يَعِزُّ تِيرَانٌ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاون رب موسى وهاون قال آمنتم له قبل ان اذن لكم قال أن آذن لكم إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ لغفط عن ايديكم واوعد لكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير قالوا لا ضير, ضير ان الى ربنا منقلبون ان الى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى ن إ موسَأَ أسِ بعبَاد إكُم متبعون وَأَ حن إلى موسأَ أسيردي إكُم مُتبعون فأَر صَلَف الرعُ في المَدَ إنِ حشرين يَأُولُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِي إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرذِمَةٌ قَلِيل اخرجناهم من جنات وعرون اخرجناهم من جنات وعرون وكنوز ومقام كريم وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل اتبعوهم مشرقين اتبعوهم مشرقين فلما تروا الجمعان قال اصحاب موسى 124. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالقود العظيم 125. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالقود العظيم 117. وإذب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالقود العظيم 118. وأزلفنا ثم الآخرين 119. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين جماعين ثم اورقنا الاخرين ثم اورقنا الاخرين ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَٱذْكُرْ لَهُمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ وَأَلَا يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ وَأَلَا يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ وَلُو بَلْ وَجَدْنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ما كُنْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ إِنَّا هَؤُلَاءِ العالمين انهم معدون لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ والذي أطمع أن يغفر رَني خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صِدق في الآخرين واجعلني من, من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخذن يوم يبعثون ولا تخذن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم الا من اتى الله بقلب سليم وَصلفَة الجَّةُ للمُتَّقين وأصلفَة الجَّةُ للمُتَّقين وَبُّزَة الجحم للِغااوين وَبُّزَة الجحم للغاوين, للغاوين وَقلَ لَهم أينَ مكُْتُم تَعبُدونُون وَقلَلَهُ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُرْكِبُوا فِيهَا هُمْ الْمَعُون قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَعَالَى إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تَعَالَى إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِذْ نَسَوْكُمْ العالم وما اضلنا الا المجرمون وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وَلَا صَدِيقَ حَمِيمَ فَلَوْ أن لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كان أكثرهم مؤمنين 119. وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 112. كذبت قوم نوح المرسلين 113. اذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ نوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ اذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ نوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون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 126. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 127. قال وما علمي بما كانوا يعملون 128. إن حسابهم إلا على ربي 129. إن حسابهم إلا على ربي على ربي لو تشعرون لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين ان نذير مبين قالوا لئن لم تنذ هي يا نوح لتكونا من المرجومين قالوا الا لن تنتهي يا نوح لتكونا من المهزومين قال ربي ان قومي كذبون فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ان جئناه ومن نعم في الفلك المشحون ثم اورقنا بعد الباقين ان اورقنا بعد الباقين ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ كَذَّبَتْ قَوْمُ مُوسَىٰ مُوسَىٰ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إذ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اتقوا الله واصيوا وما اسالكم عليه من اجر وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين على رب العالمين اتَّبِنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ اتَّبِنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ عَلَّنْكُم تَخْلُدُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ عَلَّنْكُم تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 114. وإذا بقشتم بقشتم الله 115. فاتقوا الله وأطيعون 116. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون 117. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون 118. أمدكم وبنين 117. ونزكم بأنعام وبني 118. وجنات وعجون 119. وجنات وعجون 110. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 111. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا ان تكن من الواعظين واروا سواء عنا لئن اعتقد لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين وما نحن الذين فكذبوا فاهلكناهم كذبوا فاهلكناهم ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان اكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ المرسلين إذ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تتقون انني لكم رسول امين انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون اتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر وما اسالكم عليه إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على العالمين أتتركون فيما هنا آمنين أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعرون وَزُرُعٌ وَأَيْنٌ وَنَخْلٌ ۚ طَلْعُهَا هَضْمٌ وَزُرُعٌ وَأَيْنٌ وَنَخْلٌ ۚ طَلْعُهَا هَضْمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ولا تطع امر المسرفين ولا تطع امر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما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 بآية إن كنت بلا الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء 114. فيأخذكم عذاب يوم عظيم 115. ولا تمسوها بسوء 116. فيأخذكم عذاب يوم عظيم 117. فعقروها فأصبحوا نادمين 118. فأخذهم العذاب 119. إن في ذلك لآية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 كذبت فوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لن قلت من المخرجين وَلَا يُرِيدُ إِلَّا أَن تَنْتَهُوا قُلْ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرِجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ القالين قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ رَبَّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دمرنا وَأَمْطَرنا عَلَ إمَّ طَلَ وَأَمْقَنا عَلَيهطَلَ فَسَ أَمَطَمُ ذَرين فس أَمَطَُم ذَلِكَ ل آيَه فِي ذلِكَ لا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ المرسلين كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ إذ قَالَ لَهُم شُعيبٌ أَل تَتَّقون إذ قَالَهُم شعبأَر تَتَّقون إِن رَسُولٌ أَمين إ لَكُمْ رَسُول أَمين, لكم رسول أمين فاتقوا الله وَأَطعون فَتَّكُمله وَأَطون انكم عليه من اجر وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ان اجري انا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وَزننوا بِالْقِسْطَاسِ المستقيم, الْمُسْتَقِيمِ وَلَا بالكساسِ النَّاسَ وَلا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ واتقوا الذي خلقكم والجبالة الاولين واتقوا الذي خلقكم والجبالة الاولين قالوا انما انت من المسحرين قالوا انما بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَنَلْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 أأَخَذَهُ مذاامُ يَوْمِ الظُلله إهُ كانََعَذاَابَ يَوْمِ النظين إِهُ كانَ ذاَبَ يَوْمِ النظين إِ فيِي ذَلكَ لآيَه إ في ذَكَ ل آيَه وَما كانَ أَكثَوْهُم مُؤمننين وَما كانَ أَكثَوهُم مُؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ نَزَلَ بِهِ على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين وان انه لفي زبور الاولين, وإنه لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ لَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ لَمَاءُ بَنِي على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين فقراه عليهم مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُضْضُونٌ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُضْضُونٌ أَفَ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاء ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قويه كَرَوْا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وما وَمَا به ظَالِمِينَ وما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا 111. إنهم عن السمع لمعزولون 112. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين 113. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين 114. عشيرتك الأقربين 115. تك الأكرَبي وَخفض جاحكَ لمَناتَّبعكَ مِنَ المؤمنين وخفض جاحكَمَن التذكَ منِ المُؤمنن فإَّا صَوكَ فَقُل إ بَ أُم مَّ تَعمللون فإَّ صكَ فَقُ إ برين تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تنزل على كل أفاك أثيم. تنزل على كل أف... يُقونَ السَّمم وَأَكتَوهُم كَذِبون يقُونَ السَّم وَأَثَُون كَذِبون وَشْور يَتَّبِعُهُم الغَون وَشر يتَّبِهُ الغَونأَلَمْ تَرَأَهُ فيِي كلُلِ أَن تَرَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إللا الذيينَ آمَنوا وَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَذَكَروا اللهَّه كَثِي رَ تَصَُومِ بعدِْ مَا غُمُ إلا الذيينَ آمَن وَعَنِ الصَّالِحَات وَذَكَر الله كَثِي رَ لادين ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون